بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفتحرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فلترت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالتين وإن عليكم لحافظين 11. كاتبين يعلمون ما تفعلون 13. إن الأبرار لفي نعيم 14. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغام